خذوا ما آتيناكم بطوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إن كانت لكم الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قد 119. والله عليم بالظالمين 110. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أسركوا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 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَلَمْ يَقُولُوا مَا د نبذه فريك منهم بل لَا لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصد بكل ما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نَبَذَ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب وراء وَاَفْتَبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حكو لا يكون لا إنما نحن فسنتهم فلا تكفر فيتعلمون منه ما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 قولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما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 والله للفضل العظيم